عارفك صبار و قاسيتي العذاب ليتسي لي دموع على كل شيء بالمكتب عارفك صبار و العذاب ليتسي لي كل شيء بالمكتب ولى انا غلطت حقك سامحيني هاد الفراق ما لفراق ما بيدي ولا بخاطي عارفك صبارات وقصيتي العذاب لك سيدي دموعه كل شي بالمكتاب عارفك صبارات وقصيتي العذاب لك سيدي كل شي بالمكتاب هاد الشي اللي صار احكم عليها وعليك القدر وبكعيني يا مرحمي دمرني تدمار والناس تنسى وانا ما زلت ليه عايش لستوار لي كنت بني دنيا ضيعتك بالليل ونهار واه يا دنيا ما بقى ما يعجب ما, ما يعجب وآه يا دنيا علشان انا وحدي اللي نتحدد واه يا دنيا ما بقى ما يعجب, ما بقى ما يعجب وآه يا دنيا علش أنا وحدي اللي ندعى الثب وإلى أنا أغلط حقك سامحي هاد لفتاق ما بيدي ولا بخاطري وإلى أنا أغلط بحقك سامحي هاد لفتاق ما بيدي ولا بخاطري عرفت صدرام قصيتي العذاب لا تسيلي دموع ره كل شي بالمكتاب عرفك صباب وقصيتي العداب لا تسيلي دموع ره كل شي بالمكتاب